الذيَّينَ آمَنُوا هلَا الأذُلُّكُمْ عَلَاتِجارََ هلَْأَدُلُّكُمْ عَاتِ هل جََةٍ تُجكُمْ مِنْ عَنْذَابِأَلم تُؤمنِنونَ بِاللههِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فيِي سَبيل اللَّهِ بِأَموالِكُمْ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبيرِ اللَّهِ بِأَموالِكُمْ وَأَنفُسِكُم